وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الْإِنْسَانُ يومئذ أَيْنَ المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يومئذ بما قدم وأخر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 فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى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 لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احدا يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Felekotę, a my وَمَا a my liakowe, a my liakowe, a my liakowe, a قَرَبَةٍ liakowe, a my